شذ بما خلق ومن شذ غاسق اذا وقب ومن شذ نفثفات في العقد ومن شذ حاسب اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب Mلك الناس, الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس